119. ولكافرين غير يسير 110. ذرني ومن خلقت وحيدا 111. وجعلت له مالا ممدودا 112. وبنين شهودا 113. ومهدت له تمهيدا 114. ثم يطمع أن أزيد 115. كلا 114. فقتل كيف قدر 115. ثم, ثم نظر 116. ثم عبس وبسر 117. ثم أدبر واستكبر 118. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 119. إن هذا إلا قول البشر 119. سأسليه سقر 110. وما أدراك ما سقر 111. لا تبقي ولا تذر 112. لواحة للبشر 113. عليها تسعة عشر 114. ثم نظر 115. ثم عبس وبسر 116. ثم أدبر واستكبر 117. فقال إن 111. إن هذا إلا قول البشر 112. سأصليه سقر 113. وما أدراك ما سقر 114. لا تبقي ولا تذر 115. لواحة للبشر 116. عليها تسعة عشر 117. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائم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 118. وما يعلم جنود ربك إلا هو 119. وما هي إلا ذكرى للبشر 110. كلا والقمر 111. والليل إذ أدبر 112. والصبح إذا أسبر 113. إنها لإحدى الكبر 114. نذيرا للبشر 115. لمن شاء من تَقَدَّمَ او يَتَأَخَّرْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِ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 113. عن المجرمين ما سلككم في سقر 114. قالوا لم نكن من المصلين 115. ولم نكن نطعم المسكين 116. وكنا نخوض مع الخائضين 117. وكنا نكذب بيوم الدين 119. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 110. فما لهم عن التذكرة معرضين 111. كأنهم حمر مستنفرة 112. فرق من قسورة 113. من يريد كل من أجل شيرا كل ذا لا يخافون الاخره فلئن انه تلكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله هو المتقى واهل مثره فَمَن يُرِيدُ كُلُّ نُمريٍّ من مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وأهل التقوى وأهل المغفرة